تأملات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم ما هي قصة فرعون مع قتل الذكور عام بعد عام؟ ماذا كان يمثل كل من فرعون وقارون وهامان؟ ولماذا على فرعون في الأرض؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن مع ما تبقى من قصة فرعون مع موسى في سورة القصص فالمؤمنون ومن الذين ينتفعون بتلاوة هذه القصص نبأ هذه القصص نبأ موسى وفرعون بالحق بقوم يؤمنون ثم بدأ القرآن يحكي لنا بداية هذه القصة إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم فرعون على في الأرض ما معنى العلوم؟ العلوم هو الطغيان والاستكبار والتجبر على خلق الله وفرعون كان عالياً كما قال تعالى إنه كان عالياً من المشرفين كأهل هناك. علوه أكثر من أنه يدعي الإلוהية ويقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري فهذا هو شأننا إن فرعون على في الأرض والمراد هنا بالأرض أن ما قال إن فرعون على في الأرض ونمكن لهم في الأرض كنمس الأرض هنا هي يعني مطلقة ولكن هل هنا للعهد؟ المراد أرض مصر وكأن يعني القرآن يريد أن يعني علىها كأنها هي الأرض يعني وده يعني يتفق مع كلام إخوانا المصريين يقول لك مصر أم الدنيا فهي هذه إشارة في القرآن الأرض في يعني مكن لهم في الأرض فإن فتعونا على في الأرض ومش في كل الأرض طبعا أرض مصر وما كانت يملكه الفراعنة من أشياء بلاد حولها فنفرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يسمى الإسرائيليين من أهلها مع أنهم كانوا غرباء وجاءوا من الخارج لأنهم بطول المكث فيها مئات السنين أصبحوا من أهلها وهذا يدلنا على حكم مهم أن الإنسان إذا عاش في أرض مدة متطاولة يصبح من أهلها يستحق بتعبير عصرنا أو باللغة العصرية جنسية هذه الأرض أن اعتبرهم من أهلها ودعل أهلها إنساء المصريين والإسرائيليين رغم اختلاف عروقهم اعتبرهم جميعا من أهل مصر ودع على أهلها شيعا فرقا مختلفة يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين فرق بين أهل بلده أعلى جماعة على جماعة ونظر لجماعة نظرت احتقار ولم يعطهم حقوقهم وسامهم العذاب مع إن المفروض في الحاكم العادل أن يعامل الناس جميعا سواء كل من يحكمهم يحكم بينهم بالعدل من يحب ومن يكره يكرى هذا هو عدل الله عدل الله لا فرق فيه بين من تحب ومن تكره كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا الشنآن العذاوة والبغض سواء بغضك لهم أو بغضهم لك لا يجعلك هذا يعني تجور عليهم بل يجب الالتزام بالقسط والعد الذي به قامت السماوات والأرض ولكن هذا فرعون فرق بين قومه وعملهم معاملة مختلفة واستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم شوف كلمة يذبح في فرق بين يذبح ويذبح يذبح يذبح واحد اثنين إنما يذبح دلالة على الكثرة إنه يستبيح الدماء يذبح المئات والألوف لا يبالي يذبح أبناءهم الذكور ويستحي يستبق نساءهم للمتعة والخدمة إنه كان من المفسدين وأي أفساد في الأرض أكثر من استباحة الدماء الله تعالى يقرر في كتابه مع كتب السماء الأخرى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فهي جريمة شنعاء إنه كان من المفسدين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 ما كانوا يحبرون الله يريد أن يغير في هذا الكون ومن سنن الله المداولة بين الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس لا يبقى القوي قويا أبدا الضهر ولا الضعيف ضعيفا أبدا الضهر ولا الحاكم حاكما أبداً ضهر لله تعالى آيات في كونه يعز من يشاء ويذل من يشاء يذل العزيز ويعز الزليل ويؤتي الملك من يشاء وأنزعه ممن يشاء فالله أراد أن يغير هذه التركيبة الموجودة فرعون لن يظل متمكنا من هؤلاء المصدعفين أبدا الظهر لا هناك عين ترقب تنظر إلى هذا ولا يمكن أن يسكت القدر أبدا الظهر على طغيان فرعون وعلو فرعون وتذبيحه لنساء بني لرجال بني إسرائيل واستبقائه لنسائهم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أن يصبح هؤلاء المستضعفون أقوياء في الأرض أن تدول لهم الدولة أن تسير الريح في اتجاههم أن يتغير هذا الواقع الله يريد هذا وإذا أراد الله شيئا هيئ له الأسباب وأزال من طريقه الموانع ما معنا هيا هيا يعمل لا أيضا يمشي حسب السنن ولكن يهيئ الأسباب يذلل الصعاب يزيل العقبات فحينما أراد الله أن يغير من واقع فرعون وبني إسرائيل قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة حكاما قادة يقودون الناس ونجعلهم الوارثين يرثون هؤلاء الفراعين وهؤلاء الحكام يرثون ملكهم نور الله يريد هذا ونمكن لهم في الأرض لهؤلاء المستضعفين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. مرنري فرعون وهامان وزيره الذي هو يعني ساعده الأيمن على الأبطيل و. العدوان والظلم الذي يقيمه في الأرض كل ملك من الملوك وكل حاكم من الحكام يعني له بطانتان بطانة يعني تأمره بالخير وتحضه عليه ومطانة تأمره بالسوء والأسلاة العدوان فالمعصوم من عصمه فالفرعون ليس معصوما فاختار البطانة السوء اختار هامان وقارون هذا الثلاث شرعان يمثل الملكية المستكبرة وقارون يمثل الرأسمالية الكانزة الطاغية وهامان يمثل السياسية العنصر السياسي الذي يتقرب إلى هذين إلى أصحاب المال ولأصحاب السلطان يريد أن يكون لنفسه مجدا ويكون لنفسه ثروة، فهؤلاء هم الذين أراد الله أن يبدل بهم وأن يأتي أناس غيرهم ونور يا فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون، وبدأ القرآن القصة من أولها. يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ألهم الله أم موسى هذا إلهاما الإمام ابن حزم هو رجل ظاهري يقول أوحى الله إلى أم موسى وكل بشر أوحى الله إليه يكون نبيا فأم موسى كانت نبيا كما أن مريم كانت نبيا لأن الملائكة خطبتها إن الله اصطفاك وطهارك واصطفاك على نساء العالمين فعنده ممكن أن تكون المرأة نبيا وإن لم تكن رسولا لما اكتفى بأن تكون نبيا فأوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم شوف واحد قلت له لما تخاف على ابنك ارميه في البحر معنى ألقيه في اليم ارميه في البحر فألقيه في اليم في النيل ولا تخافي ولا تحزني وفعلا لما ولد موسى عليه السلام خافت أمه عليه أن يقيل أن فرعون سنة يذبح الأطفال وسنة يتركهم يعني وفي هذه السنة ورد موسى اللي فيها الذبح فخافت أمه عليه فصنعت له صندوق أو تابوت واسترابت لما أوحى الله بها إليه وألقته في اليم تصديقاً بوعد الله عز وجل ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين يعني شو بشارتين حيرجع لك وعن قريب وجاعلوه في المستقبل من المرسلين سيرسل إلى فرعون وقومه فاطمأنت المرأة وألقته في اليمن في النيل وشاء الله عز وجل أن يلتقطه آل فرعون جماعة فرعون حزب فرعون الخاصة الملكية الفرعونية وردت فرعونية يعني صندوق شكله غريب كده وماشي في النيل ويظهر كان قصر فرعون على النيل فأنوا إهدا خدوا يعني وبعدين فتحوا وجدوا فيه هذا المولود يعني فهم به يعني في العون في أول الأمر فمرأت فرعون ربنا شوف بهيئة الأسباب أشقول إذا أراد الله أمر أنهيئة له الأسباب هيئة امرأة فرعون لتنقذ موسى من بطش فرعون أن بعضهم خوفهم ممكن ده يكون اللي انت خايف منه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهدأته وتربى موسى في بيت فرعون ربنا ردوا إلى أمه لأنه حرم عليه المراضع لم يقبل أي ثدي ولا أي صدر امرأة يرضع منها وأخته الذي أوصتها أمها قالت لأخته القصير يعني تتبعي أثرا فتتبعته لحد ما وصلت ولما رأته يعني محترين مش لئين حد قالت ألا أدلكم على قوم يكفلونه لكم وهم له ناصحون قالوا يا أيها محترين فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحسب والقرآن يقول فالكقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا اللام دي مش لام التعليل علماء النحو بيسموها لام العاقبة أو لام الصيرورة زي ما الشعر يقول لده للموت وابنه للخراب حد بيولد للموت إنما في النهاية اللي بيتولد سيموت كأنك تلده ليموت وكل عمران يخرب فهذه اللام العاقبة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا اللي خاف منه وقع فيه وربنا سلطه ليتربى على يديه إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين الخطأ, الخطأ هنا مش خطأ الرأي وخطأ الرأي أيضا ولكنه من الخطئة خاطئ يعني آثم كما جاء في الحديث لا يحتكر إلا خاطئ أي آثم نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الباب وصل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يتضح من خلال السياق القرآني خوف فرعون على ملكه من بني إسرائيل لأنهم كانوا يدينون بدين جدهم إبراهيم وأبيهم يعقوب عليهم السلام حيث على في الأرض وتجبر من خلال التعذيب المستمر لهم وأخذ يقتل الذكور عاما بعد عام خوفا على ملكه ولأنهم رفضوا ألوهيته حيث كان يمثل فرعون الملكية المستكبرة، وقارون الرأس مالية وصاحب الملف، وهامان هو العنصر السياسي الذي كان يتقرب لهما، فتجلت قدرة الله على الطاغية فرعون وحيله وللحديث بقية مع تأملات قرآنية،